والله شيخ عباز مدرسة الشيخ عنباز هذا والله م د ر س ة ا خ ل ا ق ي ة لا تجد لها ن ظ ي ر ة انا اشهد ان هذا الرجل متعدد الجوانب قد تجد في السلف من يفوقه في ا ل ع ب ا د ة وفي الزهد وهو ان شاء الله العابد الزاهد تجد كثير من يفوقنا لكن ش خ ص ي ة متعدده في الجوانب خلق لا حد له ي أ ت ي الضعيف المسكين الحبشي او من اي بلد ي أ ت ي عند شخباب ي ملازم جالسه فيقوده كما يريد يعني يجده دونه و ي أ ت ي الملك فيرى نفسه تلميذا لهذا الرجل عظيم هذا الرجل ما ما مه الشديد استفدنا عدس يعني في